واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رزقا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقط فهذا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام مازلنا مع هذه المجالس نسأل الله أجل على أن يثبتها لنا ما حيين أبدا ونسأل الله أجل على أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس وهذا من تفسير ابن عباس في العالم الرباني فقال هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها وأن يتعلم ليتعبد وانشئ ذلك بين الناس تتكامل المراتب بذلك هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح الوقت سأأتي شاء الله في الكلام اليوم على العدالة وأنه لا يشترط فيها عدم الزنب أو عدم المعصية بحال من الأحوال ولا تجد أبدا أحدا لا يقع في المعصية حتى الأنبياء لولا الأدب لأقول حتى الأنبياء لكن الأدب مع الأنبياء كما سأبين وإلا فقد جاء صريحا في كلام ربنا جل في علا عصى آدم ربه ثغوى وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق قال عمر بن الخطاب مجلس واحد ينشر فيه العلم خير يكثر سبعين مجلسا من غيره وكان أبو فريرة رضي الله عنه أرضاه يقول أجلس بين يدي زيد بن ثابت أتعلم منه مسألة خير لي من أن أجاهد سبعين سنة وحديث حسنه ابن عبدالبر وحسنه بعض العلماء وإن كان جمهر من العلماء على تضعيفه لكن أدين الله بتحسينه وهو مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء وهذا الحق الأمة بأسرها فيها جهادان جهاد اللسان وجهاد السنان وجهاد اللسان لا ينقطع بحال من الأحوال وقد ينقطع جهاد السنان, السنان إذ انتشر دين الله جل في علا والحق بأن أصل دين الله جل على انتشر بالدعوة باللسان قبل السنان وإلا فليس الكل متكبرا جاحدا من اجل السنان وقد قال النبي السلام إذا مرتهم برياض الجنة فارتعوا قالوا مرياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم اليوم إن شاء الله الكلام على قاعد الأدلة النبوية في القاعدة الأصولية بعدما أنهان ربنا جل في علام الكتاب الرسالة لأن تطبيق عملي يعتبر هذا التطبيق عملي بالاستقراء في الأدلة النبوية على القاعد الأصولية نستخرج فيها الفوائد الجمة التي تبين لنا كيف أن علماءنا استقرأوا الأ من الكتاب والسن وليست المسألة من علم الكلام كما يظن البعض وأيضا حتى نقول ننظف كتب الأصول من كثير من علم الكلام وبعد ذلك ندخل على المجموع ولو كان في وقت على بين الألباني والفقهاء القاعدة التي بصددها نحن اليوم لا يجب عرض خبر الواحد على القرآن لا يجب عرض خبر الواحد على القرآن هذا التأصيل هذا تأصيل عند علمائنا من الشافعية وهذا الأصل عندنا بفضل الله للفعلات وأيضا الحنابلة ولكن هذا الكلام أقوى يكون ردا على الأحناف وعلى المالكية لأن المالكية كما قلنا يعرضون خبر الأحد بعمل أهل مدينة ويعرضون خبر الأحد أيضا بالكتاب وبينا ذلك كثيرا لما ضربنا مثلا في المالكية أنهم يقولون بمسألة كل ذيمخ من الطير او ناب من السبع قال لا اخذونا بعد الحديث لانه يعارض ايش يعارض الكتاب والكتاب هو قل لا اجد فيما امحي ليا محرما على طعمين اطعمه إلا, الا ان يكون ميتة او دمى مسوحا او لحمة خنزير فانه رجز او فسقا اهلا قال هذا الله تعالى قال واتفصل لكم ما حرمه عليكم فلم يأخذوا به الغرض المقصود هنا الكلام على عرض الخبر الواحد على القرآن سنبين أولا بأن هذا لا يصاحب حلم الأحوال وهذا من, من كلام أهل البدع وإن وافق أهل السنة في الاجتهاد تأصيلات أهل البدع لا يستلزم ذلك أنه مبتدع وهذا أنا بيانت ذلك لتعلم الشعر بينما تدقق فيه النظر من العالم الذي اجتهد فأخطأ فله أجل يكون وافق بخطأه وافق أهل البدعة ولكنه ليس مؤصلا للبدعة بحال من ولكن هو اجتهاد وصل به إلى ذلك فأخطأ فهذا لا يبدع بحال من الأحوال ولكننا نقول بأنه قد وافق قوله أو وافق اجتهاده قول أهل البدعة ونحن لا نأخذ بيه قوله ونرد القول على قائله كان من كان وله لنا وله عندنا الاحترام والتبجيل وايضا التكريم فهنا هذا من تفصيلات اهل البدع بانهم يعرضون حديث النبي صلى على الكتاب ف ومن هنا اما الرد واما القبول وهذا في التاصيل اصاله في التاصيل اصاله ضعف عقل وضعف علم بل وضعف ديانه رقه في الدين لأن الحق بانه إذا قال سنعرض الحديث على كتاب الله دنا في فيها دلالة أنه لا يعتقد بأن هذا اللوازم ونحن لا نأخذ باللازم لكن من اللازم أنه لا يعتقد بأن الحديث وحي كما أن القرآن وح ونحن نقول من تأثيرات أهل السنة والجماعة السنة وحي والقرآن وح والدلالة على ذلك قول الله در في علام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وجه الدلالة بسرعة ما فيش حصر وقصر خالص هنا ولا في رحلة حتى ممتاز هات ممتاز وما وما من الأسماء المبهمة فتدل على العموم وما ينطق عن الهوى إن هو إن هو إلا وحي من وحى طبعا وكما قال الأخ الكريم الحصر والقصر في إن هو إلا وحي يوح لكنها الدلالة دلالتان فيبقى احنا نقول اذا لما يتكلم من السلام ما يتكلم الا بالوحي لذلك عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه رضا قال اهل مكة يردونني على ما او, او يعاتبونني ان اكتب عنك كل شيء قال اكتب والذي نفسي بادي ما يخرج الا من هنا الا الحق وايضا في الدلالة تعالى بان سنة وحي قال الله دل في علام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه حط تحتها خط لأن هذا الذي سنستذل به فهي فيها دلالة وضحة جدا على أن السنة وحي بقول على ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانة ثم قال في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين أنت لتبين للناس من نزل إليه إذن السنة على قدسة بالقرآن أيضا أنها بيان والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم, نعم من النبي صلى الله عليه وسلم نقلا ومن الله أصلا يعني إنشاء من الله جلال فعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا ونقلا لا سيام أن الله جعله انما انما أسلوب حص إنما على رسولنا البلاغ المبين قال الله رجلال فعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ما ما عمومه الان ما انزل اليك من ربك الا لم دفع الفمه بلغت رسالته يبقى اذا في قوله تعالى ثم ان علينا بيانه علينا ترجع هذا, هذا هنا الضمير عائد على من علينا بيانهم عائد على من على الله جل في فهو الذي يبين والنبي صلى وسلم يبين على عن طريق البلاغ وايضا التبين وهذا التبين كما قلنا النقل و البلاغ وأيضا قول الله جل في علاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة كما قال ما شفعي أدرك قال أدركنا من العلمينهم يقولون آيات, آيات الله هي الكتاب والحكمة هي السنة وقد قال الله جعله أنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وهذه فيها دلال دلالة الاخترانة تدل بالمغاية لأن الأصل في العطف الإيش الاتحاد الأصل في العطف, في العطف في بيان الاتحاد صحيح العطف العطف المغيرة يبقى الكتاب يغير الحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الحديث الذي صح عن نبينا يساله سلام لأول في أن أحدكم على أليكته شبعان يأتي الأمر من أمره فيقول ما وجدنا في كتاب الله جل في من حين وما وجدناه حراما حرمناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ومثله هنا يقصد بهذا السنة وجعلها مثلية والمثلية بأنها الوحي ولكن المراتب متفاوت بل في القرآن مراتب متفاوت ففي الآيات, في الآيات ما هو حسن وأحسن في الآيات ما هو حسن وأحسن والدلاء ذلك يعني القرآن متفاوت نعم الدلاء على ذلك بسرعة سرعة, سرعة الفتنة والإجابة كان الذهب يتكلم عن من ثم يقول أراه ينتزع الحكم من الآيات كأن القرآن والكتب الستة أمام عينيه يختار ما يشاء بسرعه ها نأتي. مش هذا الشاهد ناتي بيشاهد طب ناتي بخير منها لكن ممكن يرد عليك ان هذا منسوخ انا اريد في القران هناك احسن واحسن ممتاز ممكن حديث انا اريد ايه بقى الان الآية صريحة يتبعون أحسنه وطبعا كلام يبي رضي الله عرضه لما سألنا السلام عن أعظم آية ما أعظم آية معك في الكتاب فقال آية الكرسي فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ففيها حسن وأحسن تفاوت لكن هما المثلية هنا هما سواء بأنهما وحي المثلية هنا بأنها إيش بأنها وحي. حتى المتواتر لا, لا ينزل منزلة القرآن لا ينزل منزلة القرآن حتى الحديث القدسي لا ينزل منزله الغرض المقصود بأن هنا لما قال للسلم أني أتيت القرآن ومثله معه المثلية هنا على أنها وحي، وإنهما وحي. أيضا من هذه الأدلة هنا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا وإنما حرم رسول الله. لأن نفس الم لا يحرم طبعا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذه مسألة أصولية مهمة جدا إيش هي، نسأل شيء نساء الله شيخ عبد أحمد بقا؟ ولا بلاش؟ احنا اشتقنا الى الشيخ احمد الفقيه والشيخ ايمن محمد جزاكم الله خيرا لكن ها هل النبي مشرع ممتاز طب خلاص بقى اتيت بها ف ف فاسرع بقى اسرع في التراك انت اتيت بالم يا حبيبي نعم صحيح هي مساله اصوليه وهي لما يكون الرسول قال ان محرم رسول الله اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع الان هذه هذه مساله مختلف فيها ايوه بها واكتب الراجع في احد ممكن يعضد الاخ الكريم ولا نمشي فيها نحن ايش بقى ده كانت المساله مشوره مشوره استشار ابا بكر يعني لا يساعدك قد تستئنس به فلو ما تنفعش <تصفيق> وطبعا يستدل ذلك على حديث صحيح ان رسول الله خطب فيه وقال ان الله جل وعلا كتب عليه من كل في حج في حجه فقام الاقرع بن حابس قال رسول الله ابي كل عام قال لو قلت نعم لو وجبت قال لو قلت نعم لو وجبت يستدلون بذلك ويستدلون أيضا ببعض الأدلة الكثيرة منها أن النبي سلم على كثير من الأسئلة سئلة عنها النبي السلام على نوم مشرع وطبعا هذا بالإجمال وصحي الراجع أن النبي ليس بمشرع لا سيهمه أنه عندنا الأدلة أتىوا بها أدلة محتملة وعندنا المحكمات تقول بأن النبي قال ما على الرسول إلا ما إلا نفي أذبات حصر وقصر ما على الرسول إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. وأيضا الله يعالى أمره أن يقول أنه ما عليه إلا, إلا البلاغ إنما هو مبلغ عن ربنا جل في علال لا سيما أن الله يعالى قد عتبه في أكثر من حالة وأيضا العلماء يقولون أن كل الأحكام التي جاءت يسألونك عن المحيط قل هو يسألونك عن الخبر والميس قل فالإجابات كان ينتظر الوحي من الله جرى وكثير من المساء التي جاءه فيها اليهود يسألونه انتظر الوحي أن يتكلم عنه سواء كان خبرا أو كان حكما وإلا فالنبس سلم جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه لكنني لم أطأ فوقف النبس سلم لا يتكلم حتى أخذه جذبه أبو بكر فقال له استاتر بستر الله قال لا والله يا رسول الله أخم علي فسكت المسلم حتى أقيمت الصلاة فصلى فعدما صلى قال أين السائل فقال ها أنا دا يا رسول الله فقال له النبي يسوه سلم أسمقت الوضوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال هذا ذهب فقط غفر الله لك أتى له بهذا من وين من وين أتى له بهذا بأنه انتظر الوح ولذلك تلع عليه قول الله أقمي الصلاة أقمي الصلاة الطرفاء النهاري وزورها من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات قال ألي خاصة يا رسول الله قال بالأمة في الصحيح الراجح في ذلك بأننا مثلا ناقل وليس بمشرع هو ناقل للشرع هذا الراجح الصحيح لكن يمكن أن نستدل بالأدلة أتوا بها طبعا ودلال انصافا الرد عليهم بما استدلوا به ألا وإنما حرم رسول الله ألا وإنما حرم رسول الله. الإجابة في السياق. ولو إنما حرم رسول الله كما? حرم الله. وهذا يعني كما كان هذا وأنتم تعلمون يقيلوا أنه من الله 열جان فهذا أيضا من الله. السياق يبجن ذلك. او يقال à لو حرم الله. آوه إنما حرم رسول الله كما حرم الله لأن ما حرم رسول الله يكون وحيا من من الله موجود بأصل بالتقدير. والتقدير من اين من الادلة المحكمة التي جاءت بالقرار المحتمى. فإنم على رسولنا ايش? البلاء وأما حديث لو قلت نعم لا لو, لو قلت نعم بالوحي لا وجبت عليكم قالوا الأصل عدم التقدير قلنا التقدير بسبب المحكمات والأدلة دليل على ذلك لا سيام أنه السلام سؤل أكثر من سؤال ولم. ولم يجب عنه بحال من الأحوال فالغرض المقصود هنا أيضا قاله السلام ألا أنه حرم رسول الله كما حرم الله دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي وكما قلنا تأصيلات الشفعية والحنابلة هو الأصل من ذلك والحنابلة تلميذ الشفعية في النهاية الحنابل ليس لهم أصول مستقلة هم توابع للشفعية حزن من حزن وعلم من علم او جهل من جهل هذا الحق الذي لا يمكن الحيدة عنه فالحاصل بان هذا من التأصيلات التي ترفع مذاهب مذهب الشافعيه في هذا الباب بانهم لا يمكن أن يضربوا القران بالسنه لا سيما ان الله تعالى قال افلا يتدبرون القران وكان من عند غير الله لا وارد فيه اختلافا كثيره والسنه خرجت من مشكات القرآن فلا تعارض بحال من الاحوال لذلك الشافعي كان يقول بذلك بهذا الامر ائتوني باي حديث يخالف ايه أو حديث حديث يخالف حديث وابين لكم أنه لا خلاف وقد استخلف بعد ذلك يعني على نفس المذهب ابن خزيمه محمد بن اسحاق فالغرض المقصود الذين قالوا بعرض الخبر الواحد على او الاحاد على القرآن عندهم بعض الشبه بان خبر الاحاد ظني الثبوت والقران قطعي الدلاله كل هذا لا يمكن لا ليس تم فرق في فيما ثبت سواء كان قطعيا او ظنيا انه ثبت والاحتمالات وان كانت تعتري لكن احنا نتكلم احنا نتعبد لله باكثر العبادات على الغالب غالب الظن وليس على إيش وليس على اليقين استدلوا بحديث إذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على الكتاب هذا حديث موضوع لم يصحب حال من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا شبهة لهم ولا يمكن أن نقول بعرض الخبر الواحد على القرآن قد تأتينا شبهة هنا وقد يستدل يستدل يستدلون أقول يستأنسون لا يستدلون للجرعة التي عندهم بأمور واقعية تثبت أننا نعرض القرآن على نعرض السنة على القرآن بل ونرد الحديث من, أرض من أجل عرض السنة على القرآن يترى ما هو الذي يستأنسون به واستدلون به وكيف الإجابة عنه دي من الأهمية بمكان هذا رونق من العلماء الذين يعطون قياساً يعطون بابا كتاباً كاملاً في مسألة نقد متون السنة يعني كيف أن تكون علماً حقاً متقناً لتنتقد بانتقاد المتون أقول لكم ما الفرق بين المتأخرين والمتقدمين المتأخرون ينصب ببصارهم على السنة فقط لذلك لو في مدلس يقول لك ان الموضوع ال ال ال الحديث ضعيف السند فيه مدلس ودى التدليس اضعفهم في الفي... وطبعا هذا كلام فالمتقدمين ليس بصحيح لكن هم ينصب نظرهم على السند فقط اما المتقدمون فكليه النظر يكون على السند وعلى وعلى المتن صحيح طيب أنا أقول لكم هذا حدث من عائشة رضي الله عرضاه وعطتنا نبراسا في مسألة نقض بتون السنة عندما نظرت إلى بعض حديث النبي السلام وردتها طبعا مشاهد حديث النبي السلام هي ردتها ووهمت الصحابة وكان القوة عندها في توهيم الصحابة هو إيش عرض السنة عرض هذا الرواة على الكتاب لما, لما ورواوا لها عن عمر بن خطاب رضي الله عرضاه أن النبي السلام قال وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي قالت تحدثون عن رجل إيش لا يكذب ولا ولا يكذب بحال من أحوال ولا يكذب فهو صادق ومصدوق عمر بن الخطاب رضاها الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وهمته قالت ولكن السمع يخون وهمت عمر بن الخطاب ليش وهمت عمر بن الخطاب استدلت لأنها عرضت الصنة على الكتاب هي فعلته ذلك لكن هذا يبين لنا أن هذا من أساس علم الحديث وعلم نقد المتون السنة بأنهم ينظرون إلى السنة التي, التي لابد أن نقول أنها سنة صحيحة هل تصح أن السنة أو لا تصح ينظرون بأنها لو عارضت الكتاب لا يمكن أن تكون صحيحة لا يمكن بعمل الأحوال صريح الكتاب مع صريحة السنة لا يتعارضان لأنهما خرجا من مشكات وحدة وهذا ضابط قوي جدا عند عائشة كان نبراسا لطلبة العلم ولطلبة الحديث أن يعلموا بإتقان كيف نقد متون السنة فقالت إن الله جعلها قال وما ك معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيا استغفر الله قالت ولا تزر وازره وزرا اخرى شوف انظر قالت الان انت تقول المايته عذب ببكاء ببكاء اهلي علي. ما فعله ليس له فعل وعندنا المحكم من الكتاب انه قال ولا تزل. هذا وهم من عائشه وليس وهم من عمر بن لكن هي عائشه علمت العلماء كيف يكون نقد متون السنه عشان تصل ان تقول هذا متن صحيح ام لا? تنظر لو في هناك معارضة صريحة بين الكتاب والسنة لا يمكن الحديث هذا ان يكون صحيح. او ممكن تكون الاية ليست ايه? ليست اية وهذا الصحيح. فيبقى حموت حموت هو القرآن وصل بايش? بشو سلمتواتر احبابيب ممكن يقاضي هذا الكلام? ايطرح هذا الكلام? انا بجر بتنجره. لا هو بلهاش غير احتمال واحد. ان الحديث هذا لا صح. لاننا لا نقبل القرآن الا ان يكون احدا. صح? الا يكون متواترا. يبقى لا كلام. لا ثبت لنا وصل لنا ان هذا قران يبقى لابد من القطع في ايش في سند الحديث لابد من رد الحديث لو هناك معارضه صريحه وهذه معارضه حقا ظاهره انما التي توهمتها عائشه ليست معارضه رضي الله عنها وارضاه ووهمت عمر وليس لها ان توهم عمر بن الخطاب لان توجيه الحديث موجود وان الميت لو عذب بكى اهلي نوصى بذلك وهذا كان من فعل الجهلية يبقى هذا من فعل او أنه كان يعلم أنهم يفعلون ذلك وأقر ذلك ولم ينكر ولم يوصي بخلافه يبقى هو من فعلي ولا مش من فعلي؟ من فعلي يبقى لا, لا, لا معارضة هنا بينها وبينه وبين الكتاب ولا تزر وزرة, وزرة وزرة أخرى مفهوم الكلام ولا غير مفهوم يبقى إذن, إذن هذه ليست شبهة وليس دليلا لمن يقول بأننا نبدأ أن نعرض الحديث على الكتاب فإن وافق الكتاب أخذنا به وإلا لم ناخذ به هذا كلام لا يصح ولا يقال بأن الحديث يخالف الكتاب بحال من الأحوال فدي مسألة من, من, من الأهمية بمكان وهي مسألة عرض خبر الواحد هذا قد ضلت فيه الأفهام وأيضا زلت فيه الأقدام وكما قلنا يبين ضعف المذهب التي لا تقول التي تقول بمثل هذا كما قلنا الملكية من ضعف مذهبهم أنهم كما قلنا يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الأحات ويقدمون أيضا الكتاب يعني قاطع سبت عندهم على خبر الاحاد وقلنا هذا هذا يعني عند عند اهل البدعه ان عندهم ان السنه ليست ليست وحده هذا مالك فلام الاجابه عن مالك ليش مالك بيفعل ذلك ايش الاجابه عن مالك مالك يتقن طب لانه لا قبل العلماء المتتابعين هؤلاء يعلم ان السنه وحده فكيف الاجابه لمالك مين أخطأ مالك أخطأ صح أنا بقول كيف, كيف أضره كيف نعتذر له ده من الأدب أن تعتذر للعلماء في هذا الباب والتوجيه طالما هو من أهل السنة والجماعة لو فيها صايا معي أبو معاذ يا أبو معاذ مالك يقول خبر الأحاد إذا خالف ظاهر الكتاب لا أنا أخذ ظاهر الكتاب وقد فصل لكم ما حرم عليكم أكل الأسد يجوز أكل القرد والفيل يجوز هي الصحيح الراجح أنا, انا اعتذر لمالك ان مالك قال انا عندي قطع ثبته الان عندي الاحاديث يعني الوهم قد يدرك المر فذلك أقول بتوهيم الراوي اقول بت... لا... ده اعتذار لمالك لكن هناك هناك اهل البدعه التصيل عندهم ان مساله السنه ليست ايش هذا الفارغ. هذا الفارق وهذه القاعدة المهمة الجديدة التي ناخذ عليها وهذه أيضا نسعد بها أن نقول كل بكل ناخذ الكتاب والسنة ولا يصح أن نقول نرتب الكتاب ثم السنة لا الكتاب والسنة ولكن تتفاوت الإيش؟ المنازل تتفاوت المنازل والمراتب هذا الحق الذي نبينه القاعدة التي تتري هذه القاعدة وهي قاعدة العدالة شرط في الراوي لقبول الروايات هذه بقى مسألة بحر آخر لو أطلنا النظر فيها ليتنا يعني نبين أن من الجرح القرب من السلطان من الجرح عند بعض العلماء القرب من السلطان وهذا سنبينه أن شاء الله الجرح, الجرح جرح في ديانة أو جرح في دبط أو جرح في علم هذا سنبينه كثيرا لأنه إذا وقفنا عنده أو ناخذ بعد ذلك طبعا هذا له تأويل وتوجيه لا أحد يأخذ على إطلاقه يعني إذا كان الجرح القرب من السلطان لا يأخذ على إطلاقه او التعديل القرب من السلطان لا يأخذ على اطلاق بحال من الاحوال والا لو كان لو كان هذا على اطلاقي لا اول من يمكن ان نقضح فيه ومن الزهري, الزهري. ومن لاذون الحديث بامر من ورجاء بن حيوه رجاء بن حيوه اقرب الناس عمر بن عبد العزيز فليست المساله لهذا يعني لا هي غلو ولا دفو لها ضابط من, من علم انه في القرب من ممكن يفتتن بهذه الدنيا مثلا فهذا نقول له لا تقترب وإن كان الرجل يعني تنتصالح به الحال وينصالح به العامة وينتصالح به السلطان يجب القرب وقد نقول مستحب البعد هذه مسألة نبينها إن شاء الله بالتفسير لكن هنا المهم بأنهم قالوا العدالة شرط في الراوي لقبول رواياته أنا أتردت منكم البحث في هذا الحديث وأنظر أرائي الإخوة وبحث الإخوة في هذا الباب لأنها مسألة جد, جد خطيرة قوله السلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف حدوله عدوله قلت الحديث فيه ضعف ولكن جاء الطرق يعني ارتاق بها الى الحسن وقد استدل بي ابن عبدالبر على أن علامة العدالة, علامة العدالة ان علامة العدالة حمل هذا العلم كل من حمل العلم فهذه اشارة على تعديله فمن كان عالما فهو عدل كل عالم عدل هذا هكذا. كل عالم عدل هذا توسع غير مردي توسع غير مردي وله دوابط لذلك سنتكلم فيها إن شاء الله أولا نقول شرطه طبول الحديث لأن الحديث لابد له من ايش. من رواة سلسلة الإسناد المتصلة الى النبي السلام في عصر الرواية وطبعا بعد تدوين السنة صارت سلسلة الإسناد صارت ايش. شرفية كل سلسلة الإسناد لو أنا أتيك بإسناد الكتب الستة إلى البخاري إلى أبي داود كل هذه السلسلة التي تمر لو أتنا بكذاب حتى وضع عليه فيها ثمت شيء لو في الوسط هل من, من الهلاك بمكان ليس فيها تمتشها لأن السلسلة هذه السلسلة شرفية لا تؤثر خلط دونة السنة لكن هناك شروط في تدوني السنة الشروط هذه قد استقرأها العلماء في التي لا بد أن تتوفر في الراوة الذي يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا لسنة النفس ولذلك أنت ترىهم يدورون جدا في مسألة التعديل هو النظر إلى هذا الرجل الذي يره الحديث هل يتجرأ على الكذب على رسول الله أم لا هذا محط من انظار العلماء وهذا غاب عن كثير من علماء هذا الباب ولذلك ان نقول اصاله لما يبحثون عن عن, عن الفسق يبحثون عن الكبيره يبحثون عن البدعه لما لان الاصل يقول هل هذه المعصية تجر الى الجرء على الكذب ام لا هل هذه البدعه تجر الى ان يكذب ام لا لاننا نقول خلافا لكل المعاصرين او لجل المعاصرين بل الامام البخاري روى لمبتدعه يؤصلون البدعه او يرون حديثا يقوي البدع التي يعني عليها وروا لهم ليس المسألة على ما قال المتأخرون بأن المبتدع له شروط ولا بد أن نقبله أن لا يروي رواية تقوي بدعته وأن يكون تقيا نقيا ويكون صادقا كما قال الشافعي وغير الشافعي لا هذه أنت لو نظرت استقراء حتى عند المتقدمين هتجد من الرواة من روا الحديث تقوي البدعة التي هو وقد روى عنهم يعني بعض أصحاب الصحيح او بعض أصحاب السنن فالضابط عندهم عشان تعلم الضابط عندهم في هذا الباب هل ما اقترفه من معصية أو ما يعني تبنى من بدعة يمكن أن يجر للكذب على رسول الله أم لا حديث أصل المسألة الحديثة للنفس السلام إن تعمد الكاذب عليها فليتبعوا مقعده من النار حديث أبي يرى أنسو علي بن أبي طالب يعني هذا حديث بلغ حد التواتب ومن روى حديثا يرى أنه من الكاذب عليه فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين فإذن الأصل أنه لا يروا الحديث إلا أن يكون عدلا قال الله جلال الفعلاء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا المفهوم إن جاءكم عدل فإيش؟ فلا تحتاجون إلى البيان فإذا من شروط يعني صحة قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا أن يكون الراوي عدلا المسألة عندكم أنا الجزية الأولى سأأتي بها والجزية الثانية عندكم في مسألة ابن عبدالبر وهل هو توسع غير وكيف يكون مرضيا وهل حقا من حمل العلم هذه إشارة على تأديله أم لا وهذا الذي سنبينه إن شاء الله يعني معكم أولاً في النقاش لكن أولاً أنا أبين ما هي العدالة وكيفية العدالة وأيضاً شروط العدالة عند العلماء العدالة, العدالة كما قال العلماء هي خلق أو قل هي سمة ملكة, ملكة للراوي أو للعالم بقى ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى وخشية الله جل في علاه والمروءة والأدب لي أن أزيد في غالب أحواله في غالب أحواله هذه من الأهمية بمكان لأنك لن تجد أحدا قط في كل أحواله على الطوق والوراء حلم الأحوال قلت قبل ذلك انظر لترجم العلماء لن تجد علما إلا ويقال ولم يقترف كبيرا لا يتكلمون عن الصغيرة إلا فيما كما قلنا ما نظر عندما يقولون إذا قل لهم الساعة الآن أو الساعة غدا لا يزيد على ما هو عليه لا يستطيع زيادة يعني الكلام وهم يقولون هنا عن الطاعة ما تكلموا عن أنه يعني كف عن الخطأ أو الوقوع في الخطأ أمثلا أقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وخشة الله والأدب في غالب الأحوال ملكة يبقى ذلك أنه إيش؟ استمر عليها صارت مكتسبة وتدرب بالضربة والممارسة يعارض نفسه يعني يرد نفس الأمارة بالسوء في كل أحواله وكل أحيينه عندما تعين له أو يشتهي شيئا فيه مخالفة الشرع اللجل فيه لا يردها, يردها ينافح وإن غلبته نفسه تاب وآب إلى ربه ملكة تحمل الراوة أو تحمل المكلف اللي حنا نأخذ منه الحديث أو العلم على ملازمة التقوى التقوى كما قال علامونة التقوة هي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله يبقى يعمل بطاعة الله وهذه لابد أن تكون عالَ بصيره الطاعة لا يعلمه إلا ببصيرة وعلم يبقى يعلم ويعمل إذا قلت يعمل، يبقى لا بد نقول أصل التقدير يعلم ويعمل فأعلم أنه لا إله الله واستغف في الثم يعمل, يعمل بطاعة الله على نور من الله على نوري علامة على بصيره يرجو سبب الله يبقى إذن عمل بعلم وإيش وإخلاص لابد وأيضا يترك المحرم ترك معصية الأجل في على نور من الله أيضا يخاف عقابة الله دل في علاء. هذا مجمل ما يقال في التقل, التقل وهذا أيضا على الغالب وليس على الكل على الغالب وليس على الكل كما سنقل لكم كلام ابن المسيب وكلام ابن حبان في هذا الباب وملازمة أيضا خشة الله لأن العلم هو الخشة كما قلت خلال المام الشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العلم الخشة قال الله دعاء إنما يخشى الله من عباده العلماء لذلك قال علماءنا قالوا من رام الخشة فعليه بإتقان العلم من رمى الخشية فعليه بإتقان العلم وإن زل وإن سقط وإن كانت له لها فوات والزلات والسيئات والخطيئات لكن هو سريع الفيئة والتوبة إلى الله للفعل سنبين أنه ما من أحد إلا ولازم ذنبا ما من أحد إلا ولازم ذنبا المسألة على الغالب المسألة على الغالب شروط العدالة طبعا نحن نقولها ملازمة تقوى ملازمة الأدب ملازمة الأدب وهدي من الأهمية بمكان تخطاط المخالف او تخطاط المخطئ ليس فيها سوء ادب يعني الناس تخليط اما جهل مركب واما غلوف غلوف اوجوف اوجفو والنتيجة جهل مركب تخطاط المخطئ ليس فيها سوء ادب وبيان الخطأ على عالم ولو كان من اعظم علماء الامة ليس فيها سوء ادب ان تخطي ابن تميهين يتخطي ابن حجر ان تخطي الشافعي ان تخطي مالك ان تخطي ابا بكر ليس فيه سوء ادب اذ الحق اعظم من الكل شيخ الاسلام حبيب اينه والحق حق حب علينا منهم ليس تغطئه احد في خطا وقع فيه بخطئ بين من سوء الادب هذا, هذا, هذا لا يقوله الا, إلا المقلد المقلدة الا الذين لهم منافع اخرى ومقارب اخرى فهو لا يرتقي الا تحت مظله معينه فلما تخطئ هذه المظله هو هيضيعوا على السماء ما عندوش شخصيه مستقله ما استطيع ان يظهر فانت تخطئ بقى اللي هو ظله اللي مظله له هو بيطلعه وبتخططه ما انت ده في اصل اصل الباب اللي هيمشي وراه وهذا ليس يعني فهي منافع اخرى لكن نقول وليست من سوء الادب هو يريد ينفر الناس من سماع هذا الكلام فيقول هذا سوء ادب انت تقضح في الاكابر انت اعتاتي الى الى مكانه يعني ان بيننا وهذا هذا الكلام فيه شيطنه فيه شيطنه فيه تلبيس الحق بالباطل ومواراه الحق اعظم خطيئه اعظم خطيئه يعني أن تحابي الباطل أو تغطي على الحق هذه أعظم خطيئة فتخطيئة العظيم النبيل ليست من سوء الأدب محمل الحوال أنا ألفت الانتباء إلى هذا فإذا قلت بأن عالم الحديث أو عالم الفقه أو العالم لابد أن يلازم الأدب نعم هناك أمور يحسبها الأمر أنها من الأدب وهي ليس من الأدب كما حسبوا سابقا بأن من الحياء ألا تتكلم وترد يعني وتسأل سؤالا فتتعلم به ليس من الحياء أو أن تخفي الحق حياء هذا ليس من حيائي. هذا خوار رأيتم كيف قال الله للفعلاء إن الله لا يستحي من الحق هو هذا كان يؤذي النبي فقالها الله للفعلاء لأن الحياء من الحق يعتبر إيش؟ تضيع للحق وانت مطلوب أصالة أن تظهر الحق فاذا ملازمه الأدب هذا امر جلل لكن الفت الانتباه انه لا على ما ظهر في الساحه ان انه عندما ترد على الاكابر في خطا وقعوا فيه بان هذا من من سوء ادب هذا خطا مبين خطا مبين. بل هذا هو قمة الأدب ان تظهر الحق لان هذا ادب معن ادب الله. الله الاصل انك ادبك لابد ان يكون الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى معنى ان أنت أنت لا تتادب رسول الله كنت لا تتقدم مع رسوله في ادبك من لم الله لم يتادب غير بحال من الاحوال انت في شيء اخر وراء هذا مقارب اخرى خلف الأ... الاكمه فالادب الحق والادب مع الله والادب مع ليس من سوء الأدب هذا الانتباه إليه لأنه من الأهمية بمكان وأما بالنسبة للأدب الأدب قد قال علماءنا من السلف قالوا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا لا سيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم إيش؟ القائم درجة الصائم القائم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدحه الله رعلا مدحه بأرقى صفات والسمات قال وإنك لعلى خلقٍ عظيم وأيضا قد بيّن النبي السلام أن من الأدب أن تعرف الفضل لأهلك ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا هذا من أعظم الأدب لذلك لما اشتد خالد على إبا عبد الرحمن عوف اشتد غضب النبي السلام وقال لا تسب أصحابي والعجب كل العجب أن من الكرمات ان خالد من الوريد من التابعين وظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عجيب والله صحيح أما هو إيش صحابي ومع ذلك يقول له لا تصبوا أصحابي أصحابي وخالد لسه بصاحب الصحيح ان من من اكابر الصحابة. ومع ذلك لما كانت المفاوته لما كانت ال المفارقه في المراتب قال لا لا تسبوا اصحاب هذا من السابقين لا تسبوا اصحاب اصحابنا لا تسبوا اصحاب لو انفق احدكم مثل أحد الكلام هذا للصحابه مع الصحابه مش إحنا. كثير من الشراح يحسبون ان لا ده الكلام عن ال عن السابقين والمتاخرين قال لو انفق احدكم مثل أحد آآ آآ ذهبا ما بلغ مد احديهم ولا ولا نصيب ولا ذلك ولا نصيبه ولا في مقدمه صحيح مسلم قالت عائشه رضي الله عنها ارمنا أن ننزل الناس منازلهم قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله فالأدب مهم جدا لطالب الحديث لذلك قال ابن حبان وقال أيضا الخطيب وقال ابن عيينه قال لزاما وجوبا على طالب العلم أن يكون من أدق الناس علما من أحرص الناس علما يكون في الرحلة في الطلب وان يكون من أحسن الناس منظرا من من نبي أعظمنا بهئة من احسن الناس أدبا لابد أن يكون من احسن الناس أدبا ومن الأداب أن تعرف الفضلة لأهل الفضل شروط العدالة كما نص عليها علماءنا أقول من شروط العدالة الاسلام والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يصح بحال من الاحوال لأن يقول يعلو غير الإسلام, الاسلام ما ادري العلم له ناس والجهل له ناس الاسلام يعلو ولا المسلم لا يكون عدلا بحال من الاحوال فلان يكون عدلا لا يكون عدلا مفهوم ليش لان الله ادل في علاه بينا ذلك وقال عن اهل الكفر قال الله جل وعلا مبين العداوه حتى قبل ان بين المكانه قال واذا لقوكم قالوا امننا واذا خلو عضوا عليكم الانامله قل موتوا قال ها, ها انتم اولئك تحبوناه ولا يحبونكم واذا لقوكم قالوا امننا ودخلوا عليكم عضوا عليكم الانامله من قل موتوا بغيظكم الذي يعلم بمكنون قال انهم الا كالانعام بل هم اضلوا هم كان كان انعام بل هم اضلوا سبيل فلا صاحب حال من الاحوال ان ناخذ ديننا من يعني رجل كافر الاسلام العداله لابد لها من الاسلام والكافر ليس بعدل وليس بمرضي بحال من الاحوال كما قد استشهد شهيدان من رجالكم ممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي بحال من الأحوال الشرط الأول شرط الإسلام لا سيما أن النمسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لا هناك كافر جلد وكان رجلا مغوارا جاء للنمسلم قال أريد القتال معك قال تشهد أن لا إلي الله وإني رسول الله قال لا قال اذهب لا بمشك معناه يعني الصحابة يراجعون للنمسلم إن له ايش له فطوة له قوة النمسلم قال ارجع لا أستعين بمشك حتى جاءه في الثالثة ويريده يقاتل حمية فقال له أتشهد وأن رسول الله قال نعم قال إذن, فنعم. قال إذن فنعم فالحق بأن الإسلام شرط في العدالة وغير الإسلام ليس غير المسلم غير عدل الثاني العقل الثاني شروط العدالة العقل طبعا هذا يخالف الحكمة العامية على المصطبة وهم يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين لا. هذا مجنون من قال بهذه الحكم الحكمه لا تاخذنا فوان المجنين بحال من الاحوال العقل عندنا شرط حتى ناخذ الحكمة او ناخذ العلم ولذلك قال ان سيدنا القلم عن ثلاث فالمجنون قال والمجنون حتى يفيق فايضا العقل بده أن يتوفر العلماء يقولون وهذه فيها دلاله على على على اتزان العقل ليعي العلم الذي ينقله وقد قالوا يبقى اذا لابد له من فقه. وهذا ليس صحيح ليس بصعية قالوا توفر العق لابد أن يكون فيه ثمة فقه ليحمل الحديث هذا ليس بصعية لأنه السلام قد قال فاصلا في النزاع نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم الثالث لكن قالوا في صنف من يفيق تارة ويجن تارة فقالوا حين الإفاقة لو جربنا عليه الإفاقة والعق وحمل وأدى حال الإفاقة كان له ذلك وقد نقول يحمل حال الجنون وإيش؟ ويؤدي حال الإفاقة نقبل منه حال عندما يؤدي حال الإفاقة لا الجنود ما هو إزاي بادي عندكم واحد مجنون هايسمع حديثه هكتبه يا صح يبقى هذا خطأ مبين كأننا خلطنا هذا كلام قيل في الصبي شرط الثالث وهو البلوغ شرط الثالث وهو البلوغ البلوغ. قال علمونا رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يحتلم لكن باتفاق قالوا الصبي المميز قد قبلوا ان يحمل حاله ميزه ولا يقبل الا في حال في, في ان الا, إلا في الكبر عندما يؤدي يعني لا يقبل لا يحمل عنه الا الا ان نظر ان ننظر الى بلوغه عند الاداء وكذلك الكافر. الكافر يعني اذا قلنا ان الاسلام شرط فالكافر يمكن ان يحمل حاله كفريه حاله كوني كافرا واذا ادى ادى ايش ادى مستبليش طبات لا ده الدليل انا بسأل ليش التعليل المال المانع زال هذا التأصيل اريد التوجيه ها يعني ايش فسر اكثر هذه الاجابة صحيحة فسر اكثر هو اتى بالتأصيل ولم يفتح الباب تفتح الباب زال المانع الفطرة سليمة الحمد لله وكل ما يريد أن يودع صح بس أنا أريد التوجيه ها. ما هذا الصحيح هنقولنا هذا خلاص المانع الكفر ليش لأننا نثق في أنه يكون صدق. قد قد يصدق الكافر قد لكن نقول فيه كما قالوا السلام في الشيطان صدقك وهو الكثوب قد يصدق المنافق قد وقد هذر التقليل لا للتكثير وأنكاتها من الأضاط لكنها هنا للتقليل فنقول المانع الذي منعه من ذلك أنه يجذب لكن عند إسلامه وعلم الإسلام وحسن إسلامه نقبل منه لأنه سيحمله على إيه؟ على صدق الله على الكذب لأننا قلنا تدور المسألة على إيش؟ على الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الرابع السلامة من أسباب الفسق هذه من الأهمية بما كان من أسباب الفسق أخير المروء أخير هذه تستقل لوحدها إن شاء الله نتكلم عنها السلامة من أسباب الفسق وهي من الأهمية بمكان الفسق معناه الخروج الفسق معناه الخروج ففسق عن أمر ربي فخرج عن أمر ربي الفسق معناه الخروج والعلماء قالوا الفسق هو أن يأتي بمعصية بمحرع أن ينتهك حرمات الله جالة في علاء مجاهرا بذلك المهم أنه مجاهر بذلك لأنه قال لله المجاهرين قول الفسق أن يأتي بمعصية مجاهرا بذلك فقال علمونا قاطبة والفسق أن يأتي كبيرا للصغير ليش قالوا لأنه لا يخلم رؤ قط من معصية لا يخلم رؤ قط من معصية والأدلة على ذلك الكثير لا غروة أن نكررها ونقول بأن الله جلال في علابي أن ذلك أن هذا هو الأصل في العباد الأصل في العباد الظلم والظلم والجهل والمعصية هذا الأصل في الإنسان ذلك كثير من العلمان يقولون اذا اراد الله ان يهلك عبدا وك لنفسه اذا اراد الله اهلاك عبد وك لنفسه ولم يعجي له نوسحا امينا قال الله جل العالى في الحديث القدسية اشترJOcher بحديثه عند اهل الشام قال الله جل العالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدون اهدك كلكم نص في العموم صحيح ولا لا كلكم ضال كلكم ضال الا من هديته فاستهدون اهدكم والله جل في علاه قال حتى في الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى المسألة خلافية على قضية عند العلماء لكن يأدين الله بأن الأنبياء جائز عليهم أن يقع في معصية لكن ليس في محقرات المعصية ولا في الكبيرة بحال من الأحوال وإذا وقع في, في بعض المعاصي التي ليس محقرات المعاصي الله جلعا يلهمه التوبة في التوبة الحين في التوبة الحال ويرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان قبل التي كان فيها قبلها أن يأتي بآدم المعصية ثم يتوب بعدها. كما قال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى أكمله أجمل ما ثم اجتباه فإيه فتاب عليه وهدى ففي التوبة الحين يرزق التوبة ليعتلي منزلة فوق المنزلة فقالوا أما المعصية فكثير من الأدلة تثبت ذلك قال النبي السلام في الحديث الذي في القدسي الحديث القدسي الذي في السرحي قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حفظه من مدرك ذلك لا محال مدرك ذلك لا محال قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعايا اللهم إن تغفر تغفر جمى وأي عبد لك لا ألم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كل والكل أيضا نصف إيش كل ابن آدم خطاء وإن الإضافة كمان التعميم ابن آدم هذه تعميمه الآن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ او هم ما من أحد ده تأكيد منه الآن ما من أحد عمومه تأكيد ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا ولذلك قال الشفعي كان يقول وانا كنت أظن ان هذا قول الشفعي فقط وان كان هذا حديث عنه السلام وهي وكثير من المتأخرين حسن وكثير من المتأخرين قال الشفعي قال ما من أحد إلا وقد أخطأ إلا يحيى ابن زكريا أو أتقن الخطيئة إلا يحيى وقع في الخطيئة إلا يحيى وقع في الخطأ إلا يحيى ابن زكريا وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا بأن النبي السلام كان يدعو اللهم أن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم وفي التبراني بالسلام صحيح أن السلام قال قلق المؤمن ولقبه بالإيمان يا للعجب اللهم أنت تعلم بما نحن فيه من المعاصي وانتهاك الحرمات والتعدي يا رب العالمين وعمل الخطيات لكننا والله نتقرب بحب رب الأرض والسماوات بحب شريعة الرحمن والعمل على نشر هذه السنة للناس فيغفر الله لنا وإن الله جراءه يعلم أننا ما أردنا عزما المعصية وإن وقعنا فيها غلبتنا شهوتنا والله يعذر والله يغفر وهو أرحم الرحمين فنتوب الله توبة نصوح من كل معصية الغرض المقصود قال خلق المؤمن لقاوه بالإيمان وهذه علامة عظيمة جدا في أدر الحديث ليبين أن الإنسان وإن لازم المعصية وغلبه الإيمان فهو من أهل الإيمان. قال خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء اليه الفينه بعد الفينه او الذنب يقيم عليه هذه من ارجل الاحاديث التي اتلوها الان او الذنب يقيم عليه الى ان يموت او تقوم الساعه او الذنب يقيم عليه الى ان يموت او تقوم الساعه إذا ذكر تذكر لذلك علماؤنا قالوا كما قلنا بان المساله على الغالب المساله على الغالب لكن هنا نقول بان المساله على الغالب قال علماؤنا إذا وقع في الكبيرة فبالكبيرة إن جاهر بها يفسق بذلك وإن وقع في الصغيرة لا يفسق بذلك لأنه لا يخلو أحد من معصية والكبيرة ضابطها ضوابط كما بيناها قبل ذلك أن يكون فيها ها نصب أنها كبيرة كقول إنه سلم ألا أنبئكم بأكبر الكبار وذكر منها شهادة الزور اترك الشرك الآن الزور وأيضا اجتنبوا السبع الموبقات وايضا من الضوابط ان يكون فيها ايش حد من الحدود ان الله رعا قال الزاني والزانية فانشريدوا كل واحد منهم مائة جلدة والسارق ايضا ان يكون فيها لعن وعيد شديد اكيد لعنة طرد من رحمة الله لعنة في الخمر عشر لعنة الله الواصلة والمستوصلة من غشنا فليس منا كأنه بالظهر انه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الكبائر ان يكون ده بطنها قبل ذلك بست بست دوابط. ها ان يعتبر ان محمد صلى من جلسه بن اذلم الشيخين ايضا من الضوابط ما خلاص هو العيد الاكيد ما قلنا ها ان يشير ان محمد بالعذاب الشديد العليم ايضا من الضوابط عامه قال العلماء اذا وقع في الكبيره وجاهر بها فهذا يكون فاسقا وقالوا بالتأصيل قالوا إذا وقع في الكبيرة أو أصر على الصغيرة هذا علماء الجرح والتعديل من المتأخرين من الأصوليين أما من المحدثين فلا إذا وقع في الكبيرة أو أصر على الصغيرة هذا لابد لها من قيد كبيرة أو صغيرة بس لابد لها من قيد إيش القيد هذا القيد, هذا القيد مشهور عند الرمال عز القيد العلمي إلا ميتوب نعم لأنه لو تاب انتهى الموضوع لا يعير أحد بذنبه من تبى تبى الله عليه. قلنا قال إن السلام حج أدم موسى حج أدم موسى. بعض العماء أخطأوا قالوا إن موسى عيره. أدم هذا لا يكون للنبي بحلم الأحوال من النبي. ليش؟ لأن موسى يعلم أن من تبى تبى. خلاص لا يعير بذنب بحلم الأحوال. إلا من تبى القيد. القيد الآخر العلمي المهم جدا. لا لا است... دا كفر. استهزا است... استهزاء أو استحلالا. الاستخباف طبعا سنبينه ماشي. كلام جيد وقع في كبيرة او في صغيرة اصر عليها بقيد ما قلنا اصر عليها استحنال كفر ممتاز طبعا القيد. القيد هو كما قال الشيخ مختلف فيه في عين الشرع حقيقة هي معصية كشور بن نبيل. في عين الشرع حقيقة هي معصية لكن عند بعض علامة انها ليست معصية عند بعض العماء وهم الحناف يرى هنا النبيذ ليس إيش ليس خمرا خمر من العين فقط من شارب النبيذ هنا متخذا من مذهب الحناف طبعا أنا لا أقول هذا باط فهمه هذا حرام حرام حرام لكن أنا أبين أنه لا يفسق لا يفسق بذلك وسأبين لكم بالحال العملي انتبنى أن النبيذ ليس من الخم ويشربه لكن لا, لا يصل إلى السكر في هذا لا يفسق بهذا وكيع ابن الجراح وكيع هذا التنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا, إلا من مجلس وكيع كان حافظا بارعا تقيا نقيا كان أعلم كما قال بعضهم من الثوري وأدخل منه هذا ليس بصحيح وقاله أنبل من الثوري هذا ليس بصحيح لا لا الثوري وزنه ثقيل ثقيل جدا لكن وكيع كان يشربات يشرب النبي وكثير من اهل الكوفه يقولون بحله ومع ذلك لم يفسقه احد اذا نزل وكيع وكيع الثقه السبت الى الان بيشرب هو في, هو في قبره بيشرب ما نروح نشم بقى الخمر لا لا نعم هو انا عارف أعرف هو احنا نقول بانه لو لو لو ظهر عندنا مساله مختلف فيها في المعاصره ناخذ هل يكفر ذلك هل يفسق بذلك لا لا يفسق ساقول كلمه والله العظيم دين الله بانها حرام لان هم كذبوا عليا فيها ثاني مره من الدبر قد يقول بها بعض العلماء بل قال بها بعض المحدثين لما قيل له عن هذا المساله عن هذا الباب قال هذا اشهى من الماء البارد وبعدهم قال استعانتم عليه باشء ساروا عن التحميد فقال يعني استعانتوا عليه بالزيت وكمل من من البارعين فهذه المساله مساله طالما عندنا فيها الخلاف وورد فيها الخلاف ولهم وجاهه من الدليل لا يفسق بها المرء بذلك ابن الماجيشون كان يعتاد السماع سماع الاغاني ومع ذلك لم يفسق بذلك هو يرى يرى اهل طبعا لابد انت سر في الرقم في مساله اهل المدينه في مساله السماع لكن لو قالوا بذلك لو قالوا بالسماع بذلك أو، أو، وهم يتبنون حل ذلك لا يفصل مفهوم؟ فيبعا إذن لابد،, لابد بقيد أن يقع في الكبير أو يسر على الصغيرة بقيد أن أكون مهمة من المختلفين طبعا لماذا أتيت لتنفي الدبر لأن من قال بحرماتها قال بأنها كبيرة من قال و... أو الحق أنا بقول بحرماتها وأقول ليست بكبيرة ما في نص يزمت الكبيرة هنا بحال من الأحوال دا الحق لكن هم يقولون الذين قالوا بحرماتها قالوا بأنها كبيرة واستذلوا بأنها كبيرة بإيش بحديثنا مسلم من أتى امرأة في دبرياء فقد كفر بما أنزل على محمد وأيضا في رؤية أخرى من من أتى امرأة وكل هذه كما قال البخاري وقالت المزيد أن هذه ما من أحديث جاء في هذا الباب إلا هو ضعيف ذر الصيح والنساء أيضا أعلى كل هذه الأحاديث لم تصح أن أدين الله بذلك والحرم عندي من باب قياس الأولى يسألونك المحيد تقول هو أذى فالمنع من الأذى والدبر أذى أشد من أذى الحيد لكن أن تكون كبيرة لا لكن أنا أتيت بها مثلا لتعلم أنه قد يقع فيها هو ومن قال بحرماتها قال بأنها كبيرة قد يقع هذا لو قلنا بما يتبنى ذلك من الأولين فأيضا الضابط في هذا الباب وقع في كبيرة او أصر على صغيرة بقيد غير مختلف فيها بقيد غير م... وقد يكون مختلف في كبيرة ولا لا كالإسبال. الإسبال بخيالاء كبيرة باتفاق الإسبال بغير خيالاء كبيرة عند المحققين وبعضهم يقول صغيرة لأن وسيلة وحرمة الوسائل لتنزل منزلة المقاصد وبعضهم قلب بجواز الإسبال جواز مع الكراهة الجمهور هذا جواز الإسبال بدون خيالاء إنه أخطأ خطأا فحشا أصوليا عندما قال يحمل المطلق على إيش على المقيد في قول الله سلم لا ينظر الله من جرى ثوبه وخيه لا, لا ينظر الله إليه يوم القيامة إلى آخر الحديث طبعا هذا عقب عظيم وعندنا الحديث آخر ما أسفل الكعبين ففي, ففي النار فحمل هذا على ذاك يبقى ما أسفل الكعبين خيه لا ففي النار وهذا ليس صحيح ليس بسديد والسديد ما قلناه بقى الآن بأن الاتفاق على الكبيرة لم ينظر الله إليه من الخيالات ما أسوأ الكعبين في النار قلنا ما أسوأ الكعبين بدون خيالات ففي النار ما دام توعد عليه بالنار فهو كبير وهذا عظيم لابد عشان كينا نقول قائل الأصولية لابد الخروج من مستحب والدلالة على ذلك في مستد أحمد قال الإسبال مخيلة الإسبال مخيلة كل إسبال ليش لو دققت نظر حتريد لأنه وسيلة إلى الخيالات إلا ما بل هو وسيلة إلى الخلالة وحسب المدى المق... الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد فالمختلف فيه لا يدخل في هذا الباب يبقى شيء متفق عليه الكبيرة شرب خمر زنة سرقة هذا فسقة إلا ما لو تاب من تاب تاب الله عليه وصغيرة قالوا والإصرار على الصغيرة أنا أهدم هذا الأصل أيضا ولا أدين الله به الصغيرة أبدا صغيرة صغيرة أبداً صغيرة ولا دلالة بحق لأننا الآن كما قلنا حتى أصول رحمة الله في تأبى ذلك أصول رحمة الله تعب ذلك أن ترتق الصغيرة إلى كبيرة العلماء الذين قالوا بأن الإصرار الصغيرة كبيرة سأبيننا المعنى كيف تصل أنا أدين الله نعم أن الصغيرة قد تصل إلى كبيرة حتى وبدون إصرار قد تصل إلى كبيرة بحالة وحدة كما سنبينه لكن الإصرار فقط الإصرار اللي هو معاودة المرء وإلف المرء على المعصية يسيرها كبيرة هذا لا أدين الله به من المتخيرين قالوا بذلك وهم استدلوا بحديث روه عن مسلم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار وهذا حديث ضعيف لم يصح لم يصح بحل من الأحوال بأي طريق عنام سلم هو موقف على من موقف على ابن عباس هو أنا خفش شادي متخفش معك حبيبي هو موقف على ابن عباس غايته موقف على ابن عباس قول ابن عباس خالف ظهر القوان وظهر السنة الكبيرة هي كبيرة والصغيرة هي صغيرة وهذا الذي رجحه الامام الشوكاني وأنا أدينه الله بذلك وأميره إليه لكن قد تصل الصغيرة بلا إصرار إلى كبيرة لأن أنا عندي المعصية معصيتان معصية ظاهرة ومعصية باطنة وأدواء القلوب مهلكة أعظم الفواحش عند الله جل القلوب لانه محل نظر الله جل في للعبد هو القلب محل نظر الله للعبد هو القلب لذلك نقول بأن الصغيرة قد تصل الى الكبيره باستخفاف اوامر الله جل بالاستخفاف النظره استخف نظر الله جل عليه لكن من غلبته شهوته ويريد تبوء الاوبه ويبكي ويتباكى واذا وقع في المعصيه قال ماذا افعل النار النار ساخفى من ربي وسيسالني بعدها بساعه بعد ما بكى وخلاص جاءت الأغاني ثاني عجبته اللحنة عجب هذا الرجل ماهر فسمع الأغنية والتراقص معها وبعد كي أتاب وبكى ونفس الأمر في هذا الباب أو نظر الأمرأة أو كلم أمرأة نفس الأمر فالرجل أصلا هو ما يريد المعصية غلبته شهوته ما في استخفاف باستخفاف القلب تصل إلى الكبير لأن الذي لا يعظم شعير الله جلاله بالقال لا يعظم شعير الله جلاله لا ولدي يمكن أن يتجرع على الكذب على رسول الله ولو كان في كبيرة وعلمة الإيمان في قلبي وغلبته شهوته قد يعذر قد يعذر وإن وقع في الكبيرة وقد لا يفسق طبعا في, في تأويل في هذا الباب الحديث ظاهر جدا في الصحيح أن النبي سلم لما أوتي بعياض من شرب الخمر فأمرهم بجلدي فبعدما جلدو قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتبك فقال النبي لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان فاسق ممكن استحق اللعن شرب الخمر يستحق اللعن لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان والله ما أراه إلا لكن هنا هذا الإراد قد يجاب عنه كيف شطار هو ده شغل العلم قلت قد نقول قد يؤذر فعل كبير قد لا يفسق فعل كبير ونستدل بذلك حديث عياط شرب الخمر بل أكثر من شرب الخمر لعنه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا لا تلعنوا على الشيطان والله ما أوراه إلا يحب الله ورسوله ممتاز لفضة فوق إقامة الحد كفارة ينتهي الأمر لا كلام في أمر قد إيش قد انتهى أقام عليه الحد فإقامة الحد إيش تطهير مفهومة لا لا ولكن هذا الإراد ما زال والاستئناز بالحديث ما زال ليش بقى أكملها ليش ما زال طبعا انت عمال تقول الحمد لله اني وصلت لا خلاص بعديه فهلوه قد نستانس من لا لا لان الرسول لما اجاب ما اجابش بالايه بالكفاره اجاب بامر اقوى من هو حب, حب الله ورسوله فمن من علم, من علم ذلك منه ومن سجيته من على الطاعه قد يعذر بذلك قد يعذر بذلك مثلا نقول الصغيرة أبدا صغيرة ولا تنقلب كبيرة إلا, إلا, إذا إيش إلا إذا كان فيها استخفاف قلب لأن محط انظار المحدثين هل يتجرأ على الكذب على رسول الله أم لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق نقول بأن المسألة دائرة على تعذيم شعائر الله قد قال الله جلال فعله وما يعظم شعائر الله فإنها, من فإنها إيش؟ من تقوى القلوب وعلماء هنا يقولون الأمر دائر على عدم فعل الكبير وأما الصغيرة فلا يمكن أن ترد أحدا لم يقع فيها أو لم يزل أو لم يلازم معصية فإن النفس أمارة بالسوء لا سيؤمن بحديثه المسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا إذا ذكر نساء إذا ذكر تذكر وقال ابن حبان في كتاب المجرحين قال العدل هو الذي ظهر أكثر التعديل فيه او قال ظهر أكثر امارات التعديل فيه استحق او, أو قال من ظهر فيه اكثر امارات الجرح استحق الترك ومن ظهر فيه اكثر انا اقول ضع خط تحتها ومن ظهر فيه اكثر امارات التعديل فهو العدل يبقى هو يقول الذي استحق الترك الذي ظهر فيه اكثر امارات الجرح والذي ظهر فيه اكثر امارات العقل فهو المعد لذلك نقول غالب حاله الصلاه الصلاة الخمس المحافظة على قيام الليل المحافظة على السيام الثاني وخميس المحافظة على الصدق المحافظة على الأذكار الاستغفار قراءة القرآن فهذا الذي لابد أن نقول هو العبد وإن وقع منه المعاصر أقيل ذوي الهيئات العثرات اللهم أن تخفر تخفر جمع وأي عبد لك لا ألم سعيد المسيب كان يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لم, من لم نذكر عيوبهم ليش؟ قال من كان فضله أكثر من عيبه وهو بنقص إليه لفضله كان فضله وطبعا الذهب زيل في ذلك أنه قال نعم والله قد قال رسول الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث نحن نحمل الناس على الغالب إن وجدنا الغالب أنه تقي نقي وهذا الذي أنا أرادت على بعض من نفق بعض النبلاء أو, أو تكلم في دين بعض النبلاء قلت له تعال مقدمته نتائج علمية يا أخي لو ما في شيء أنت ما تعرفه أنا أعلمك شيء, أعلمك شيء أن تدخنه الله شكور قال يعني إيش قلت له هذه صفة من صفات الله جلال فيه على الشكر الله يشكر لعبد وأوقف نفسه أمدا بعيدا يعمل لله جلال فيه على وإن زل الحسنه تنادي من بعد وموفقه للعمل لدينه اللي هو يقبله وانزل طلب لي مثل باليهودي اسمه بلعام ايش مش بلعام قلت له لا لم تتقن المساله انظر انا اقول لك احتج اقوى بابليس على ما قالوا في الاسرالات انه كان تواصل الملائكه وكان يعبد اللي عندك في ذلك ماذا حدث بعد الامد البعيد عباده ظهر ما قال طيب نعم قلت له لا. المسألة هناك دغل في أصل القلب في أصل الحكاية في دغل في القلب لكن من وفق وكان على ديان حقا وانت ترى من ظاهره أن الله يجره جرا إلى الطعاط لا لكن من كان في قلبه هذا الدغل وكان الأصل فيه ولو بعد آمد بعيد الله سيظهره لذلك هذا توافقه مع حديثنا بالسلام إن الرجل لا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدل الناس مكنون القلب فأسبق على الكتاب وما سبق عليه الكتاب إلا بإيه قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفسكم لذلك قال على المؤنى في قول الله جل في علاه إني في الأرض خليفة قالوا, قالوا أتجعل فيها ما يبسل فيها واسفك الدماء ونحن نسبع حمدك ونقدس لك ماذا قال الله جل في علاه إني أعلم مالا تعلمون. قال علماؤنا أني أعلم مكنون قلب إبليس فيه الكبر فأخرجه بالبلاء لكن من وقع في البلاء فزل كم وكم من زل من الصحابة أما زل حاطب زل ولا ما زل لا لا أدعوكم أما زل الوزير الثاني الذي كان عز الإسلام به زل ولا ما زل أجيبوا ليش تتهيبون؟ زل والله في صرح حضابية وإن المفارقة هو زل من أجل نصر الدين نعم قاد يشتهد المرء ويقول أنه لا نصر الدين ولا نصر الدين قال يا رسول الله أليسنا على الحق أليس على البطل فليما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال؟ قال والله فعلت إيه اضرابه. قال أيها الناس يعني إدرابوا رأي عليكم بالحديث وأياكم من رأي فإني يوم الحضابية وذكر مكان قال وفعلت لذلك أفاعي تكفيرا. فقد يزل النبيل قد يزل قد يخطئ النبيل قد يخطئ لكن لا تهدر ما سبق من الخير لأن الله لا يوفق إلا ليقبل قال الله ودعا في لم يدخلوها وهم يطمعون على من على أهل العراف قال ابن عباس لولا أن الله يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها وهنا تسمى قمة التعبد من أسماء الحسنة والصوات ليس لأي أحد أن يصل إلى لا يكشف لأحد هذه الأمور إلا من رق طبعه وقلبه وتعلم كيف أن يتعبد لله بالأسماء الحسنة وصفة العالم وهنا أنا عند ظن عبدي إيش؟ بي لا يظن بالله للفعلاء أن يفتن عبدا استعمله لدينه بحل من الأحوال قد تعصفه الفتنة نعم لكن لا, لا يبيع دينه بحل من الأحوال هذا ظني في ربي والله ظني في ربي والله ظني في ربي والله ظني في, ظن في ربي وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق لا لا, لا لا لا يضيع الله اجر من احسن عمل بحال من الاحوال لكن قد ينزل منزله قد ينزل درجه من الدرجات قد لا يعلو قد لأنه لا يستحق العلو الله اعلم بعباده لانه رجع قال واضل الله الله على عبد لكن ان يوفق ثم يضيع دينه لا لا أنا لا اثق في البشر لا في البشر بشر لا يسوون شيئا انا اثق في ربي الثقه فقط فيه أه أه أه صفات الله جالفعلا فنسأل الله جالفعلا أن يثبتنا على الحق أمتا نازلنا مع الكلام على مسألة الـ الـ الـ المعصية وأن المعصية قد تسقط المر نعم إن كانت كبيرة وإن كان مستخفا أو صغيرة ومستخفا بها قد تسقط المر وبهذا تسقط عدالته ولكن إن فعل وتاب فلا ثم لا ثم لا من الظلم البين أن أنت أصلا تأتي لرجل فعل معصية وإن كان علم النبي أنه وقع في معصية وأن تسقطه حاطب فجس على النبي وما أسقطه ما أسقطه الله لعل الله اطلع على البدر فقال أعماله ما شئتم قد غفرت لكم لكن هنا أيضا مكنون القلب بيّن لك ما أقول سأبين لك أن المسألة عريع عن دغل القلب حاطب جس وهذا نفاق لكن انظر أنه ما هناك ما ليس تم الدغل في قلبي والدلال على ذلك أنه إيش قال؟, قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني وإني لأعلم لا هذا الذي أستشهد به وإني لأعلم لا أن الله ناصرك تأكيدا يبقى هو لا يحارب الدين ولا يسقط الدين هو يريد الدين بس خشي على إيه خشي على أهلي أريد يدا لأهلي وده طبعا ضعف إيمان ضعف إيمان لأنه صحيح أن أكون واثق في الرحمن وهذا سبب ممكن يكون سبب معوج بل هو سبب معوج فأخطأ في اتخاذ السبب ولكن لنقاء القلب للإيمان حقا في القلب لم يسقط لم يفسق لم تضرب عنقه أقر أن سلام عمر بأن هذا فعل نفاق لكن لم يسقط على العين لا لعل الله طرع أهل بد فقال فعلوا مشيتهم قد غفرتوا لكم مفهوم إذن قال الإمام سعيد المسيب قال ما من عالم شريف منيف إلا ولو السقطات والزلات والهنات ولكننا نقيس الناس بالغالب هذا الكلام على مسألة السلامة من الفسق أما السلامة من خوارم المروعة فإننا إن شاء الله يعني نأخذها الأسبوع القادم نسأل الله جراء أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يعلم الله كيف اعتدينا وتجرأنا على حدود ربنا لكننا نتوب ونقوب إلى ربنا لليفعله ومن تاب تاب الله عليه سبحانك الله وربنا وبحمدك أشهد الله إلى أنت أستغذرك وأتوب إليك